أَلِفْ لَا أَمْرَى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأتي كلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أم أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو مات. أتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين.